لا إلى الشفاء من المرض ونحو ذلك ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمن فدل على أن المراد به ما تقدم من الإحصار فثبت أنه الخوف من العدو فما أجاب به بعض العلماء من أن الأمن يطلق على الأمن من المرض كما في حديث من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص والعلوص أخرجه ابن ماجة في سننه فهو ظاهر السقوط لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض فلو أطلق لنصرف إلى الأمن من الخوف وقد يجاب أيضا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي هو وجع السن واللوص الذي هو وجع الأذن واللوص الذي هو وجع البطن فإنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعها فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف أما لو كانت وقعت به بالفعل فلا يحسن أن يقال أمن منها لأن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل لا واقع بالفعل فدل هذا على أن زعم إمكان إطلاق الأمن على الشفاء من المرض خلاف الظاهر وحاصل تحرير هذه المسألة في مبحثين الأول في معنى الإحصار في اللغة العربية الثاني في تحقيق المراد به في الآية الكريمة وأقوال العلماء وأدلتها في ذلك ونحن نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى اعلم أن أكثر علماء العربية يقولون إن الإحصار هو ما كان عن مرض أو نحوه قالوا تقول العرب أحصره المرض يحصره بضم الياء وكسر الصاد إحصارا وأما ما كان من العدو فهو الحصر تقول العرب حصره العدو يحصره بفتح الياء وضم الصاد حصرا بفتح فسكون ومن إطلاق الحصر في القرآن على ما كان من العدو قوله تعالى فخذوهم واحصروهم. ومن إطلاق الإحصار على غير العدو كما ذكرنا عن علماء العربية قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الآية وقول ابن مياده وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول وعكس بعض علماء العربية فقال الإحصار من العدو والحصر من المرض قاله ابن فارس في المجمل نقله عنه القرطبي ونقل البغوي نحوه عن ثعلب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 وبه قال مروان وإسحاق وهو الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله وعلى هذا القول أن المراد بالإحصار ما كان من العدو خاصة فمن أحصر بمرض ونحوه لا يجوز له التحلل حتى يبرأ من مرضه ويطوف بالبيت ويسعى فيكون متحللا بعمره وحجة هذا القول متركبة من أمرين الأول أن الآية الكريمة التي هي قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي نزلت في صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا يمكن إخراجها بمخصص فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو الذي هو سبب نزولها قطعي فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه وروي عن مالك رحمه الله أن صورة سبب النزول ظنية الدخول لا قطعيته وهو خلاف قول الجمهور وإليه أشار في مراق السعود بقوله واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصبي وبهذا تعلم أن إطلاق الإحصار بصيغة الرباعي على ما كان من عدو صحيح في اللغة العربية بلا شك كما ترى وأنه نزل به القرآن العظيم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز الأمر الثاني ما ورد من الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه لا يتحلل إلا بالطواف والسعي فمن ذلك ما رواه الشافعي في مسنده والبيهقي عن ابن عباس إن أنه قال لا حصر إلا حصر العدو قال النووي في شرح المهذب اسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم وصححه أيضا ابن حجر ومن ذلك ما رواه البخاري والنسائي عن ابن عمر أنه كان يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروه ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا ومن ذلك ما رواه مالك في الموطا والبيهقي عن ابن عمر أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروه فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى ومن ذلك ما رواه مالك في الموطا والبيهقي ايضا عن أيوب السختياني عن رجل من أهل البصره كان قديما أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمره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 وقال مالك وعلى هذا الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهم الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن ذلك ما رواه مالك في الموطا والبيهقي ايضا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت والظاهر أنها تعني غير المحصر بعدو كما جزم به الزرقاني في شرح الموطا هذا هو حاصل أدلة القول بأن المراد بالإحصار في الآية هو ما كان من خصوص العدو دون ما كان من مرض ونحوه ونأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله على القول الثاني والثالث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته